Man, go! خو صات زلمنا علمني ذبح و يا ولا ما علي اللي سيترح وجاع خيامي الصوت بحم And the eyes, and the skin, and the lips, and the lips, and the lips, and Show, my dim dreamer, my my blind name, dream, but فضيت ترا بك يا حدا الكربله تقوم وتجينا وحدي ما بين المصايب ردك الح ليت هذا مجرم هو يا شفت وراسي لحس اثنين بيميننا وهذا واحد تي جي واي واي ترند إيشنا إياه بس ابويا وين للخيام يا بلا ابل رحموي سال وانا بس باح وشاقو بس يعطي ربونه ابو يا شت نقيله Hidari l بس r-abunah Bessam khabu ya صار النهار agdara The city that we know. He's got a tail, make it hurt. بحافر الخيالة دمه أبويا هاي دار ضيعي نايمة جثة أمه أبويا وطفا لك حدا عن الجود جو دي وعلامها القلب عطاش وعن صيت ضو ياليلجه فين يجيها العين Hey